الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبال والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكماب والحبث العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وقالقل الج منما ررج من النار فبي أي لا اربك ت كذبان رب المشرقين ورب المغبين فبيأيا لها ربك ت كذبان مجل البحرين يلتقيان بينما برزخ لا ييبغان فبيأ على اربك تكذبان يفررج منه اللؤل المرجان فبي أي على اربكمات وله الجوال في البحر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 النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تخذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تخذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تخذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آل ربك ما تخذبان ومن دونهما جنتان ربك ما تخذبان مدهامتان فبأي آل ربك ما تخذبان فيهما عينان للضآقاتان فبأي آل تخذبان فيهما فاكهة ونخل ورمال فبأي آل ربك ما تخذبان